أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول فرعون تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن لا أي ليمن كون أجمعين قالوا وَمَا انْتُمْ كَمُؤْمِنٍ قال سنقتل قَتِلُ أَذََّ أَهُم وَلََس فوقهم السَّ قال موسى لقَالِهِ إِستَعِنُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِستَعِنُوا قال موسى لقومه استعينوا والعاقبة للمتكين قالوا وَأَنَا سَرَبُكُم أَن يُبْلِكَ عذٌ وَكُم وَيَسْتَخْلَفَنَّكُمْ فِي أَرْضِ فَأَذُرْكَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ قذ أَ خَضُم لَف الْ لَبِس ولقد أخذنا tu آلائم <تصفيق> وقالوا مغمى تأتنا به من آية اللي تفحرنا بها فما نقول كبيرا قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عيد عندك لئن كشفت على الرجز لنؤمنا لك ولا إلا معكَ بلي إسرائيل صدق الله العظيم